وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيْنَا يَدَكَ لِتَأْخُذَ مَن مِّنْهُمْ لَيَمَسَّنَّهُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِتُتْلَىٰ وَيُذَّكَّرَ مَن كَانَ وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذون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 وإذن تقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذ ما آتينكم بقوته وذكر ما فيه وذكر ما فيه لعلكم تتقون وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَإِذْ بَنِي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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسِهِمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها واذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَسى أَن يَكُون وَأَنَّ عَسى أَن يَكُونَ قَدِ اقترب أجلهم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 وحِدَتِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أثقلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا فَلَمَّا آتيتنا صالحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغْ نَكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانه وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وإذ يعذكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون.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 وَمَن يُشَاقِق اللَّه وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفَان فَلَا تُوَلُّهُمُ الْأَدْبَارُ ومن يولهم يومئذ دبرهم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم وانيدكم بنصرته فاواكم وانيدكم بنصره, بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم